على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة حكايه عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله على طار الفرح نحكي حكاية حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا على طار الفرح نحكي حكاية قص ويا معيشناها تعبها وفرحها حلوين نعيش اليوم ذكرها سنين وكناها يومين قص ويا معيشناها تعبها وفرحها حلوين نعيش اليوم ذكرها سنين وكناها يومين على طول. يكحب لنا الليلة هكاية عن طموح كبير في رؤيتنا الفاصيلة معلمنا صنع جيال صياغه عقلنا فن تواريخ ودب وامثال يا ربي ترزق الجنة معلمنا صنع جيال صياغة عقلنا فن تاريخ و ادب ومثال يا ربي ترزق يا ربي ترزق الجنه تعلمنا وتربينا كبرنا والامان كبار وحققنا امانينا في رؤيه تهدي الابصار تعلمنا وتربينا كبرنا والامان كبار وحققنا امانينا على طه ورفعنا الراس حمدنا الوهب المنان وفرحنا حب الناس وتحلى الفرحه بالخلان تخرجنا عدنا الله حمدنا الوهب المنان وفرحنا حب الناس وتحلى الفرحه بالخلان حلات الفرحه بالخلان يا خليتنا تفاصيله